أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان يفجر أماما يسأل أين يوم القيامة؟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 بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معذيرا، لا تحرك به رسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أين يفعل بها فاقرا كلا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 ما كان علقة فقلق فسؤا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى